يلا إن كتاب الأبارال لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد إن الأبرار لفي نعيم ألا الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم ألا الأرائك ينظرون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 ومزاج من تسني من أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يمُن قَلْبُ فَكِين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ آلَ إِلَٰهُن وَمَا أُرْسِلُوا عليهم